را سبقت بما معك لا يوقع الذي اقرأ وربك الأكرم الذي على القلم اقرأ <تصفيق> وربك, <الأكرى تصفيق> وربك برنامج الراعي حيات السيد البدوي حياه السيد البدوي <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قرأ رب باسم ربك الذي خلق oh! Oh, <ضح award> خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ إلا إن الإنسان لا يقرأ أبغاك إن إلى رب كوريا قد قب الله العبد